عمامات ونواتين فقلوه من شجره قيل بيسو حقوقنا ولو من علاده أبا آهاضه قيل ذهي سباوين وأضحظ أنه لا بأعانا والعنين أبا آهاضنا وحقوقنا هذا أضحظ الله وعلي إله قيل فأو أضحظ الله تبارب آنوحنا علالية وأكاس اسكتوفة أبنو هذا يعني أصف ننجيكا سيح ننجيكا هذا ننجيكا رينو وقيمها على حضوة الله وعب سوى بنا هذا كالتفا أحدون جبل نحبه ويحبنا ونحبه فهي جلوه ولو من عضاته هذا نبيه حسي عليه السلام أحدون جبل كأحد رقن من أركان الجنة جنة الأركان تهي رقن خمده انا بنا او جهبه جنبه دهيال كده اسكمديه ثواني بتهدي اسكمديه عليك كوننا اسلقه دونا بمحبته لما يحبه الله تعالى اكراما له ولكراما يا اوه بمحبته لما يحبه الله تعالى اسجع لهذه معناها على المرغم عمن احبه ملين وخفك لكي اسجع لهذه معي هذا جبل كان اسم كان يعني اليه ومغاهاوي اسم كان يعني وحش اليه وردان اسمه لمعناه أي أهل كيسي يا أهاي أهل كيسي ما أدقنا أي أنصار تيوا يا خاصي توحيد كان يعني وغرغاري نبيه صلوات الله و عليه و الدين كان توحيد كان وصدري وغرغاري أكتساس نبيه يعني دهي يعني صنوال وصوال يعني نبيه غير حال حياة ديسي حالا موت مقام كيسي ما اسمه دي نبي صلوات الله وسلامه عليه اصحاها ان اساستعمال دائما اساستعمال جري وطري اساستعمال شانيس في الوطري اساستعمال شهي ترق من احاديا ما ضاعس يعني اويسه الى واحد من اسيه مارك جبل كان ملعيسه اسوافقه نبي مرادي هالكيسي لان اسوافقه جابلكاني أصمارها وكاسكي جعلها حبكي نبيا وحايا يعني أسفل تعلقكي يعني اسما يمصمم بك وقاسك يعني إلهي قومي بورها لا إلهي القوني أشعر ويالنبيا مانيسنا جلس عادش إلهي كتولي وانا مخاء حايا <تصفيق> المكي بورها لبنبريوب ويعني عرى لك ايهو اصلي باقي اهو اصلي باقي اهو محالي رئيما ارتالي جلخ اهو انت بوراك او الهي ومدن والا بربر مصتي للجبال محالي اهو بس المانو انت بورا البربري الامانتو او اسوالك استفنوه دي اكانو الشيء محالوه او الشيء اللي نعيه زي او حقيقه ديس ايكو غميزو انتو هاي كما دينا كرهنا في الهماد يعني أصاب الأب و ها فكالنبي عليه السلامة والسلام أحب هذا يابنون يحبنا هون يحبه هذا نحسن جبل كان أحب جبل ونجعل و نجعل و نجعل او نجعل و نجعل او نجعل نجعل هاي حضر كي معنى يتالي هو باب إردو من باب الجنة جنة باميه لأويسو قليو يعني مال يالك له شغلايو معناه اسك بدي هي نيكسو غلايو و دسك غلاي ام ديالك له غلط جنابا بدييد انه اردي كمب كتاب كاولون اولف لرا وصيه وين وهنروح و قال له عدي هي وحبوبه رغم اركانها و امصر رغم بالجانب البابي لماذا بركوداش بعده حذير وهذا اه وهذا ارم واليه ارم جبدمر جبلك ارم ارمه اه يبغضنا وانا نعا ونبغض ونكوان عينا وانه اسئ جبلك ارم على ابواب من ابواب النار حالا أبوابن إرد كوركي الأسحابي إرد هو من أبواب النار ناته ديرك مدعه فكاص محايل مدينة وحاق يالا لما جبل محايل هراء جبل كو صورا هراء جوية شبها جبل كون وحسبها مغعيسي تميقع شبها بعده نبي وحاستراجري المدينة ما بين عائر وخور المدينة ما بين لا بتي اه حديث بخاري ومهمانه فقال له المدينة المدينه المدينه هاي كجرتها ما بين عين جبل كعارفه وشبهه ودمار وشبهه لوفار الجبل قال ديبي وشبهه في حديث كوري هذا باقي كل احاديثه وما ب 6 باقي وروح أوه. أوه. يعني هذا مرادف وهي وحاقون قراح يمتمر معناه يعني, يعني وحيش حكتها تل حلافة للكلو اعيك عسحها مدينة قبلية دي حقها دي وهي وحاقوا كوريا دي بالكالعو الهراء مغعيسل ومغعاو يعني الهراء <تسأل> صور تو ا ماسكيل ما بين عير و ثور حديثه مشهور معروف في مسنه ما يعني ما بين لا بطيها يعني جبال تحذوه يعني حديث البخاري وكل و ما بين عير و ثور بما يرك بوف يعني شبه دمرك يجمدينه يو كان شبه هو يعني يعني او شبه و دبيغا انتوا نماسه ولحسا كم عاكن حاسد نبغا يبغضونا وانا نعطي هاي ونبغضهما واننا كانوا عين ابواب الجنه يبغضوا يبغضونا على باب النار يا يعني وحصل الدنيوي او الشيالي تاني انا يعني اوه لما لنبراك لاتسا ايهين بقي اهل المدينة اي قايف محب اي موحد اي او مؤمنين تاهاي منافق او مبغد نواجرين واقع الجاهلين تاهاي جاهدين تاهاي ابي عامر الرائب عمر اي او غير كيش او منافقي انتا وحايا ايان دبكة ثلثة هدي له استعمال لقاديه سيد المال وحايا يوم بحج مالا منافقة هاي وحايا المعاب ابن ابن شرولة الى سوى نخبين عد محادرين مركب مدينة روك هذي يا قيب سنتين يا قاس ساس, ساس وقلع وقيب سنتين بك إلهي أحيط أسكي إلي حبيبًا معبوبًا أسكي إلي واقع أسكي إنت حاضرتيني نبي أقرقار كيسو أحاضرتين معيوذي يا جنب أسها ها سين نبي أسهروا المرء مع من أحبه منهم أحب السلاح شاء الله لكل مياه تنوى معيوذي جنب إليه أسهلا استمكانه لو أخاسي إليه هو حديث حقير لقصه اشتغاق بي. هو دينكا دين الأحد أهل الله إلهي نذكر إلهي حيثنا وحاسكيالين لدينا مبعوضة يسكيالين معيظنا يؤديها جهة حقيسي وحاديها منافقين هو قوي المسجد الضرار يعني أهلك يا أها معي الأحد حقين يخصون أخذين وحيبين جبلك أهل الله إلهي ننعي حي يا أهمي دين حيثنا وحاس أهالي جبلك اسمعي واضي أمارتها أها اسم كان اه يعني خاص بو يلي او دمر مغيسي اه او دمر او لنا او حمايه اخلاقك حماي دوخل نمر او جهل جال لمبا يعني بض ما وعد الشبعايو والضبال دمر الهراثه وخره مكبدل السدي و نبي حبيسي مصمحيسي اسك تعلطي بجباس او قلاتا من الهي جار اسويالي والله ير ان معي تنهى عطوه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صلوات الله وسلامه عليه احد ابوي بلقيس بلقيس لما لما بشيء مذكوري كان وحوقها جنيا وهاي أحد بلغيس بلغيس وحو جنيا جني هو أهاي أحده بلقيس بلقيس لما لقب الشيء متفاضي وكان وحوقها جنيا جني هو أهاي متفاضي يا حديث العني ابن حبان عوري يا رب العظم مسمري لما تدينه واوري تفصيلك من اعصارنا ترجمه ديري اسقوري ابو نورى رح جيسه له وريي حديث لو حق احترام الضعف ذا الشاي وحاتير ضعيف ضعيف و مكان يعني بش سعيب بش هاي اللي ذلك و العمال حب يجوا باب كل حال منكر و اله يعني ما اكيد خبر كانا كميدا اشير بانه هير ابو جراء ذا هابي وهف سو اروري حديثا ضعفا ذلك ننقي مساعي ثق ثقس خيال الكوريه حجم ذلك رو حجم ذلك حد ابويه بالقيسه القيس يعني المدينه شمد كودي وملكة الصبا و اني في قرى و سبع قرى اذ و في الى هناك كوشير و يا سبحان الله مع سليمان عليه السلام وسلم صوتن له على الشيء ان محيات كتبت في الدرجيري ان من سليمان و ان بسم الله الرحمن الرحيم الا علي واتوا المسلمين يعني أنت عرشي هذا محلو الشيء قرآنك حيث أنك رفين معلمين فارك بعد قرآنك ها؟ تقرشي هذا محزلي هاي؟ صب يعني محجيني يوم عشري أنا أكلم أنت غم غامك أنت سياد تيلو يعني صرحا ممردة منه نحن من قوارير ايضا واي وكيلا الشايل وكتادي وحاني قبطاء وحاني قبطاء سان واي يعني نقول هاد دمار عملوا واي قب قب قب دمار اغلو ما كده هيري اه ان الا اواب اغضبه وحلو سوبي بي مره وشوي اقرانك وشو حسي وحزن على كل حال وحديثها سباه واي وحلاليها ايو وريالكبر كيسي اجراء حد انتكو اما قد تاتي واسليها يعني آوتها جنياً آسهاي لما دي تشري مدكوه دي وقت اضغة مدكوه دي جنياً آسهاي ايه وحامل الصووي هيني عواتي لسهاي اضغة بغورة سهاي يمنس بغورة آسهاي متعدرات دي دي فاسليها قد تاتي رمضان الغمود مده قوى الضمباء رمضان الغمود مقدمين كذلك قوى الضمباء وحايا هات يعني <تصفيق> يعني حافر الضاباء يطاع هات آثار وحاق قوهمت أن الجنية وحاقها آثار قوهمتين صحابة حقوها دي كميد الجنية وحاقها حايا لأضولي دي وحايا لهري يعني وذلك أن أباها ملك اليمن سهاية خرج وحس الصباحي ليصيده إنه وحس أجاهته الصباحي وقارش الصباحي فعض شواهومي ورفع له خباعه أخر يعني من البناء كان السنة سعر فيه يعني دور كان الأخر ابال ابول ابول خوي واكو جري من دقه يكيه طجي وحاسري او اوكا جرو اسوام يا بي السي بعد اوعد وحاسري اوديي واذلي وحبي اسو اخلقي لو رمي وحاسل اسمي عمك غير كلام بي السي وخرجت وشه بارك انا فأسرين تنفسها وأكذر إذا أرحل المدى بيدها فأس من يعود جلس ويعودها جعانت هذه لقوة الضبط فأخطبها بكث أبتي أو أبي أسلامي فأخطبها وكجرسري وكدومتي من أبيها أبوتي عادي جبرتها هو الضبط فأسرين ما أول جني هواي ملك اليمو واحد بغوركي يم واحد ضوغيدي واحد مغعي ولا تخي مالبلن كالت صحيان عدي عارض وقت ضري وعضو الضري عن شي سياتي سويديو عملته انو عملته وخاف حديثي ابو يدسو طراقه يدسو الناس يعني هول الخروف وحايل ولا شيء ميل ولا شيء بعدي ويل كلمه ولا شيء وغورا اه وغورا داي وخاف هالدن عسد. وعسى اسالها احنا شو حبيت يو او تبينوا منوع الكلام العربي ثم قدما اتت وحاولت حيو... اي كانت بلقيسة اي اي اي شي فاظهرت البشرة يعني فرحة اي موجزة فتم اضوهي وامورجي فنا مملك اضوهي اي اعني بلقيس اضوهي اي اي اي فان سألها اي انا سويدي جزاء منك فاشقتها باشرت قد ولدي اجلك من اجلك ودالت ان ابي يترابوعي يسترخص مع الجنياركا واشكرك ريان وصمد يعني درسها ايام وعليك بخلكي يعني صارت اسرال بني كدراين كل شيء قران وشاي وواي واسمال الملائكه ليل ولدك عادي ولد ويلك اديس جارو ادي رسو يعني او صار جارو وقور ع حضاصه مقالقي اسخ حد ملائكه حي ام اصبر لي انه وينها شان جديد يدي من قبيري وقوم مزالي بعد يا هذا فراقي بيني اعدا مانا ما ادخل مردان بساسي وكتكتي مردان من المهاركين حديثك او عالوح محصول كيسو حواهي او ابن عساكر نسائي حقيسي كوريهي مانا ورد ايكو حييرين هادالالاسي عن المنكر واي او تشيقين هادا اقلقوا وكتيري هاي محيالي لما جنسي مشكوهي معاكران لمض ابيعنا واسلم ابيعس خلافة المشكوهي معاكران hayale ibn aadan wajismaan iyo jinnu ruuhani kan jinniga waxaa lagu oori oo magaciisi oo kalfakhara rub oo magaciisi jili amal halag uumi oo bardbaan amal halag uumi kalfakhara jiliga oo matamaan ka xagiisa lagu uumi kanne waxaa lagu uumi jinniga hadana لما رمضان شو مات الكودي تبعهم وكله راشه خضراء وما تدفعوا وايا الكله دوله قدران واه اختلاف كان ممنوع وايا قرطبي اردي اغناعيت وجيم تاريخ دمشق الكشاري في حل نكاح الايش للجنيه عليها خلافنا كجراح قرطبي وجي او مغنى عسكين ساذي قفتو بي فما وردي تيسا شغل يعني قولك أو جميع انشي اسقور سلام يعني يونيكا عود حلال عاشر إشي خلافة وجهها سرافة يعني حنفيد كتابة إقوان وفتاة قودة ووين فتاة السراجية اللي رأوا هاسنا حنفيدة اسكالي هناك بين الاس والجن وموز بانانا لما ديجي سياس خلافه غير زي او شافعينا ساس ليها مع ذلك رواوين والشافعي لها متى او معتمد او اعتماد زيدن ان يعني اللي ابن عماله كمده ابن زيادي زيادي فتاوي جيسي والصارين هاي مغاليسي بقوله المسريدي يقول كذا عالم واحد قلت ثم دعى تعني الامام طه وحير جحين ان نكاح لنكاح الفاروق من, من, من بني ادم مع ناس جن ان ازجور زارو ابن حجر من ذلك الى انه حديث كتاب فتاوي جيسي الحديثيه قال الحديث باذن اسمه هو خوشيه إنه جناني هي دليل بضن أي وطان انتواعي أصدار أحد و أبوي أحد وأبوي جنيا تنتيك على كل حال مرتئي رأسو بي تمروهاد ما هنا هناك جمالك إذي قول الطوام مجريني جمالك إذي بلغيسة لكن لوها يتمون قولهاد ناهنا لوها تنقف لهاد يعني وحاية أخيرتها وحماية أخيرتها فعدي أصيح نهو السلامان جينينا لأبوحين جيني ياسوسائي وحاسي التنتان لوها عديل حيرنا تنتى وبرهي سائي محايا لنا فعدي كووو حيال بغن رابون خالو خباسيه نهو السلامان أكوه له سوبي تنتى سوبي وحاسي يعني وحاله سوبي مركزي وحيالها تنت سوريا تنت ابويه زالو زوبي نوريت نورو الاخضرنيق جيتو لي بحوايه هذا حوايه ما عاد تفهميت او اخر اصفر هذا هاذي هذيت الضو نشيزو ونوري لودرو تنت ابوها والمصاد تنت ابويا الان قالو كان كسوبيان لكن نور يدنا وحجرت عيتا ووفر سمايه معجوله للقيم بالبيسي ركيزه حاسه للشيء ومقاييس بالمره سوقت عليه شيء بركيزه حاسه ببخاخات كثيره حتى وبعد تطور لعالمتهه اساس بالله لو السوق نو سليما على بالقيصه وبيجنال كومبيتي هذه ناه هذه خيرنا وقهرنا تنتوا بده حساب عديسي عم نقابلنا فالحمه لهي الناكن دوه دي اما كانهم في قرح وعاص يعني بعدي خلال اسبوع يعني تلقى تزيد شويه ومرتي ماشي بيها شويه اون سببنا سلواته الله وسلامه عليه و حسينه احذروا مؤهو احذروا في المؤمن ان انت مؤمنك ملتا و يسيه في الدكتونه هذا انه مؤمنك ينظروا و عزقه اركاه بنور الله الهي نوركي سيه نوركي نور الهي حوضكي أُسْقِي لي أولاي حوض إذ واسع يالي أطفال ويندقوا بتوفيق الله لكم من ذا ويندقوا حث رواغا معنى بتوفيق الله إلهي وافج بي سيء الرواح معي النور قد قلبي أسجله قلبي أسجله قلبي ونوراه قلبيات وفق السانك بعد الى نوك في شو اذكر سي يعني اركات وربك وقد هاي الى القران تشير رواه في ذلك ايات المتوصف منها هو المدوار يا ايات ان اوصور ايات اخر يمكن او يعني فراسه الى اي سي اي وراسه وحياه وهو نوع بضنه وهو نقول بإلهي يعني صناعة أصخاصه وإلهي لأما الفن وعلمي عن منطقه يسيق <تصفيق> مشهور وهو معروف وهو ايه شاء الله سيفي عنه ديري هاي يعني هادا الكيس التنقلنا قاد أو ديري هاي فراسة المؤمن المؤمن كامل له سيدنا عثمان هي كلمان طودي يعني مرتوء وطب صعود وقلي وهي رمضان خفوت وهي دون ان شاء الله سلمين يعني وعندها كسوزينيستين عندها دماغ سوزينيستي وعندها على شهن ناغي سوافتين وكثيرات نفياه وكثيرات نفياه وحيالة بضن هتا يعني وحلو فيه رياج فيه علامات موقتائي الجراع لذي عاد دي برناكي ضهون هي ضهون فرنسا الذهب الامريكاني يعني حاجه عني بوبايه حاجه عني عرفتي قال اكيد ام بيرما حاجه عني كل فراسه مؤمنه حكمه ده علماني لفيري وجدان يديت قال دهو علم قول او رساله حكمه فكل دهو يعني فراسه ده هو الضوء علم و هوايه ما مشافعي غناجري فأغانا الجرح من فراسة وإن أسلعي إن شاء الله سميلنا وما دونا إجرائي سفيعنا إن شاء الله ورمدونا وحضروه فراسة المؤمنين كدفتون هذا فراسة المؤمن محديره فراسة المؤمن كدفتون هذا القيصة. بيضاوح هاش يزمي برقيس واسكوليها في الطيبة عربية حق في عجم لها وغالقفرها امام نووي تهديب الاسماء واللغات ذا في شيء وحفش الشيغي في عنا سيف تلقيس امام نووي ذا في شيء تهديب الاسماء لأنك دليلة قوشي خلقه وحبينا اسبيعه حبينا اززيادها حبينا ازباعيديها مملويت هذي بالاسماء واللغات وخشاري وعاسري وصفين عن حوضون وحوايم مثل الشيء في القيس فالقيس مهي القيس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلم تعلمنا بما جهلنا Vekir nabima nassina radleki yaladzif radleki yaladzif radleki yaladzif vahin ya kerim suubanhe sallavatullahi vuselamuhu aleyhi muhassirik ehduru ehduru ehduru kaab saada zelletel alimi Simbirah Hadisi kaab sada Ehidruu kaab sada, auka diktuunada Maana kaab sada, vahe Zelletel alimine ka alimka Simbirah hadisee ka diktuunada Alim hadis shereeru ka diktuunada Shereer endi lahulub Fahamad Simbirahe o, mekrahinoidin karek Onu ka seriri, diisika aab sada Shereer maana ka fadis kulaa allah vallaha عاية لي قفقه خصدي أحد أسخلقه فإن زلته شراء سمبر حيديسي تكبكيبه حيك رديسا في النار ناتيك رديسا ناتيكيب قبع كسيهيسا مضح عيوريسا هزرو زلة العالمي عالم ك يعني قفكيسي كعبصدا اوه سمبر حيديسي كعبصدا حيالي فإن زلطه سمبرحيه ديسي تكبكيبه وعيك رديسه في النار لنار تيكور ديسه نار تيكور ديسه الله ونار تكبكيبه وعنا نار تيكور ديسه قبقب قب قب قب قب, قب اكسي على كل حال حيالي سمبرحي ديسي فساد بلم أكرت بمايان هن لكو بكرين انك عالمك وحسو يعني افضيها وحن لكو <تذيكو> بكرين واي محي خلقي افضيها خلقي افضيها فكب كيبوه كب او مقعيس العلعلي واي معنا الكب كبت ومعنا هي الكب واي وردت الله قبل السيخ نارتا لو قد قد هاء معنا يتوى نارتا افقد قد هساء نارك اللو مرة بعد امرته الثاله و هاء الى صالكت اسكارو أس, ماركي حنونك الهات السوجيدي السوجيدي او gift is do so widdi lahi usyal naqas w giddaha giddaha zian w far alam ka asin mudisi albigisi o dawol miaskhimara yo muqdiya dhanbi muqdiisi ilmi lahi si hatisqdil alawada عالم قصبر هذه هذا عالم يمكن له يحل ماها عالم هو حل رواينه ذات يعني امور تسقوها وحياوها ومغسسي خلاف ناس لان استقلتوها وحيس وحياله كانت او أس يعني هذا للرواء روزلة العالمين وزلته تكببه في النار معناها كعبصرة عمل خلقه اذي وحيقص يسوبيك وعمل فاللديس كعبصرة ساس الله و الله فإنها تكببه في النار لا تقول ذي ذا ذا اللديسي او حق اماها عاية لأنك عالمك أصابه أولى أبو حقن ما بذنها وواجب من ما بذنها تغوض إلهي <تصفيق> الشهوات أسكره أصدر شبهات الزهد عاية <تصفيق> <تصفيق> هدي وحيالي شبهات الشهوات أصراعه ووحي إلهي عبسي ومخجرين عشق يعني أصراعه وضرم غير كيف فسادها عائل فساد فيه متعدد وايد